قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى